117. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا 118. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي لا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.